ಬದ್ಲಿಯ ಗೌಹನ್ ಸರಿ ಮೂ والعاديات ضبحا انثمري انت قزحا انثمري انت صبحا انثمري فانتون الذين قوان فانتصلوا بهننا فأسرن به نقا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نور فلا يقلم إذا بؤسر ما الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ يُسْرِ الْمَوْتُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ مِنَ الْفُتُوصِ وَأَمَّ وان دينو فنجو فان في اي شانترو a um... بسم الله الرحمن الرحيم ألا أن كنتم تكنتم روحا تنظرون ثم alas a wufa a wufa يا حسي وانتوا فوق بالعشق وانتوا فوق بالصدر بسم الله اي ليل كل يومه 30 يومه 30 لذي جامعه وعد دن بويا حسن بو ಕಲ್ is hmm. الَّذِي يَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَنِي ಿ ಚ is uh... Bismillah لِكُم دِينُكُمْ وَلِيَ هَدِي بِذِ بِحِبِّي وَبِسَاعَاتِ دَاوِي فِي دُنْيَاكَ نَجْكَانَ سَأُ ಬಸ يدين الصراع فلسطين مستنيم صراع بالك الكتاب علماء في وذن للمتطين الذي ما ي